أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين